أو يأتيهم العذاب قبلا في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم وكلاهما تدل على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى وأحد الوجهين أظهر عندي من الآخر الأول منهما أن معنى الآية وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات إلا ما سبق في علمنا من أنهم لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين أي سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل أو يأتيهم العذاب قبلا والظاهر أن أو في هذه الآية مانعة خلو فهي تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا كسنة الله في الأولين من الكفار وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلا وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين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 تقديره وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادا وتعنتا كثيرة جدا كقوله عن قوم شعيب فأسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين وكقوله عن قوم هود قالوا اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين وكقوله عن قوم صالح وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين وكقوله عن قوم لوط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وكقوله عن قوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فهذه الآيات وأمثالها في القرآن ذكر الله فيها شيئا من سنة الأولين أنهم يطلبون تعجيل العذاب عنادا وتعنتا وبين تعالى أنه أهلك جميعهم بعذاب مستعصل كإهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم صالح بالصيحة وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة وقوم هود بالريح العقيم وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم كما هو مفصل في الآيات القرآنية، وبيّن في آيات كثيرة أن كفار هذه الأمة كمشرك قريش سألوا العذاب كما سأله من قبلهم، كقوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اتنا بعذاب أليم، وقوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وأصل القط كتاب الملك الذي فيه الجائزة وصار يطلق على النصيب فمعنى عجل لنا قطنا أي نصيبنا المقدر لنا من العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك كالنصيب الذي يقدره الملك في القط الذي هو كتاب الجائزة ومنه قول الأعشاء ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويافق وقوله يأفق أي يفضل بعضا على بعض في العطاء والآيات بمثل ذلك كثيرة والقول الأول أظهر عندي لأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر والله تعالى أعلم وقد ذكرنا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وجه الجمع بين قوله تعالى هنا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين الآية وبين قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول بما حاصله باختصار أن المانع المذكور في سورة الإسراء مانع عادي يجوز تخلفه لأن استغرابهم بعث رسول من البشر مانع عادي يجوز تخلفه لإمكان أن يستغرب الكافر بعث رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب فالحصر في قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا حصر في المانع العادي وأما الحصر في قوله هنا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا فهو حصر في المانع الحقيقي لأن إرادته جل وعلا عدم إيمانهم وحكمه عليهم بذلك وقضاءه به مانع حقيقي من وقوع غيره وقوله في هذه الآية الكريمة أو يأتيهم العذاب قبلا قرأه الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي قبلا بضم القاف والباء وقرأه الأربعة الباقون من السبعة وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر قبلا بكسر القاف وفتح الباء أما على قراءة الكوفيين فقوله قبل بضمتين جمع قبيل والفعيل إذا كان اسما يجمع على فعل كسرير وسرر وطريق وطرق وحصير وحصر كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله وفعل لسم رباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف إلى آخره وعلى هذا فمعنى الآية أو يأتيهم العذاب قبلا أي أنواع مختلفة يتلو بعضها بعضا وعلى قراءة من قرأوا قبلا كعنب فمعناه عيانا أي أو يأتيهم العذاب عيانا وقال مجاهد رحمه الله قبلا أي فجأة والتحقيق أن معناه عيانا وأصله من المقابلة لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهم الآخر وذكر أبو عبيد أن معنى القراءتين واحد وأن معناهما عيانا وأصله من المقابلة وانتصاب قبلا على الحال على كلتا القراءتين وهو على القولين المذكورين في معنى قبلة إن قدرنا أنه بمعنى عيانا فهو مصدر منكر حال كما قدمنا مرارا وعلى أنه جمع قبيل فهو اسم جامد مؤول بمشتق لأنه في تأويل أو يأتيهم العذاب في حال كونه أنواعا وضروبا مختلفة والمصدر المنسبك من أن وصيلتها في قوله أن يؤمنوا في محل نصب لأنه مفعول منع الثالث والمنسبك من أن وصلتها في قوله إلا أن تأتيهم سنة الأولين في محل رفع لأنه فاعل منع لأن الاستثناء مفرّ وما قبل إلا عامل فيما بعدها فصار التقدير منع الناس الإيمان إتيان سنة الأولين على حد قوله في الخلاصة وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدمة. والاستغفار في قوله ويستغفر ربهم هو طلب المغفرة منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه والندم على ما فات والعزم المصمم على عدم العود إلى الذنب أيها المستمع الكريم كان ما مضى قدر هذه الحلقة ولنا إن شاء الله لقاء قادم